وَيَرِيلُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الضَّالِّينَ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 يذبح أبناءهم ويستحي سأهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.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 إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فانتقته آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهمان وجلوده ما كانوا فاطئين وقالت إمرأة فرعون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 غير المغضوم عليهم ولا الضانين. آمين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما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 Västä الذي من شيعته على الذي من عدوه adu, موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل adu, قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين فأخبح في المدينة خائفا